بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب تنزيل الكتاب من الله العظيم الحكيم ما خلقنا السماوات والارض ما ضللنا فَتَوَلَّ وَأَجِلْ مَن تَمَنَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا أُولَئِكَ الْمُقْرِمُونَ إِنْ إل أَرَأَيْتَ مَن كَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّهِ أَأَرْغِمَ نَذِيرًا مَا خَلَقَهُ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لهم في السموات اذنو بكتم قبل هذا ام اثاره يَجْرُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِلَى حَشْرٍ لَّن يُسْأَلَ عَنْهُم أَحَدٌ أَوْ كَمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ وإن استرعته فلا تكن مننا شيئا هو أعلم بما تصيب المسين كفاب شديدا بن وبنكم وهو الرزق الرحيم ما يكن تدعو من مرسل ونا ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما ينفع الي و دُبُرَ شَمْسٍ بِشَاهِدٍ بَصِيرٍ إِسْرَاءَ إِلَىٰ عَلَائِينَ فَأَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتَ فِي الْمُلْكِ فَانظُرْ إِلَىٰ مَا تَتَّبِعُونَ وَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا فَيَسْتَطِيعُونَ مَا هَٰذَا إِلَّا قَدِيمٌ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُصَدِّقَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَادِقًا لَّهُ لهم وبصائر مبينا إن الذين قالوا ربنا الله كل ما استقام خلاف وص عليهم ولا هم يحزنون لِيُدْخِلَنَّهَا جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ يَوْمَئِذٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي إِذْ مَشَى هُنَالِكَ مِنَ الدَّهْرِ وَأَسْدَهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَوْلِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي ان اعمل صالحا فالله واسمع من اليتيم ان كذبت قولك وان من المسلمين الذين نتقبل عنهم احسنا عنا نتجاوز عن لك ما إِنَّ آتِينَ لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدًا صِدْقًا لَّكَانُوا عَابِدِينَ وَالَّذِي طَالَ وَعْدُهُ أَسْفَرَتْ سَمَاءُكُمْ كَأَنَّهَا تَعبَانِينَ أَنُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْأَيَّامُ قوندي اسعذني ان اخرج وقد قالت الخولم قد وهمه دليل فان لا اله الا انت ولك وعد الله حق فسيئ ما ذا سَخِيرٌ أَوْلِي أَلَا إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ مِنَّا قَدْ قَرَّصُوا قَدْ مَنَّنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَاصِرِينَ وَكُلُّ جَاءُوا وَجِئْتُ مِنْ عَنِّي وَلِيُوَسْوِسَ فِي آذَانِهِمْ وَنُمْلِي لَهُمْ وَلَوْلا يَذُوقُونَ الْعَذَابَ اِنَّمَا تَوْلِيَتْ وُجُوهُهُمْ لِلْغُرْبَةِ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها تجزون عذاب الهول تجزون عذاب الهول بِمَا فَرَّمْتُمْ عَلَيْهِ بما تُجْزَوْنَ عَذَابًا تَكْمِيلُهُ فِي الْأَرْضِ لِيَضَعَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ وَبِنَاثٌ تَتَسَاقَطُ وَالَّذِي أَضَاعَ إِلَّا إِنْ بَرَأَ قَوْمَهُ بِإِحْقَاقٍ وَقَدْ خَلَقَ لُبْرًا مِنْ دَيْنٍ يَدْعُونَ خُنْثَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا تَعبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ لَن يُؤَخِّرَ سِكَانًا عَن آلِهَتِنَا سَتَأْتِي مَا وَعَدْنَا إِن كُنتُم مُّصَدِّقِينَ وَأَلَئِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّنِي لَأَذِيرُكُم مَّا آخِرَتُكُمْ وَلَٰكِن فَإِنَّمَا رَأَيْنَا عَدُوًّا فَلَن نَّرَى إِلَّا عَابِدًا قَالُوا هَذَا عَابِدٌ إِنَّا بَلْ هُوَ مُسْتَعْجِلٌ دِينَهُ سِيهَ عَلَى الْأَمَنِ بَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّنَا فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسَاسَهُمْ فَذَلِكَ مَجْزَى الطُّغْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْمَشْكَاةِ إِنَّ نسكن كُنْتُ لَهُمْ وَدْعًا وجعلنا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَسْدَةً سَمَاءٌ أَمَّا عَنْهُمْ فَنَجَّيْنَا أَمَّا عَنْهُمْ كُنَّهُمْ وَلَا فَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَافِظُهُ مَا كَانَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أُنشِئَتْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا نَصَرَهُم مِّنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا قَالُوا هَٰذَا مِنَ اللَّهِ فُرْدانَ آلِهَةٍ بَلْ ضَلَّ مَعْنَهُمْ وَلَٰذِكَ اسْمُهُمْ وَمَا كَانُوا مُصْرِخِينَ وَإِذْ صَرَفْنَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا آمَنَّا ۖ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ لَكُمْ وَأُنزِلَ لَنَا وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا خَشِيَ لِيَادِمُ مُوسَىٰ إِنَّ سَنَنَحْنَا فَتَابًا إِنْ ظُلِمُواٰ بعدَ مُوسَىٰ مُقَدِّرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِنَّهُ قَالِصٌ تَفْسِيرًا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ لَا يُجِزُ دَاعِيَ اللَّهِ كَلَيْسَ بِمُعْجِبٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ بَأْسِهِ أُنَيا إِلَّا إِنْ كَانَ مِنَ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَنْ نَحْنُ بِخَلْقِهِ مُنْكِرُونَ نَحْنُ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ نُخْفِيَ اللَّوْتَا بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُحْرَى الَّذِينَ كَفَرُوا على سَنَالَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال وَلَسَجِئَ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُم انَّهُمْ يَلْمَرُونَ مَا إِنْ عَدُوا لَن يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَىٰ وَحَقَّ الْقَوْلُ إِنَّهُ لَقَوْلُ كَاتِبٍ